ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشرفون نجس فلا يقرب المسجد الحرام فَرَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَاتِل قَالُوا انَّ اللَّهَ هُوَ رَسُولُهُ وَلَا يَدِينُ وَلَا يَدِينُ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ سَيِّدُ اللَّهِ وَقَالَتِ نصار النسيح ابن الله ذلك قول بأفواههم يضاهعون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا نؤتكون اتخذوا أحبارهم ورهبارهم حَمْدًا رَبًّا وَالْمَجِيدَ بِالْمَرْيَمَ وَمَا آمَنَ إِلَّا الَّذِي يَعْبُدُ إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ